وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقَرِيبٌ إِلَيْهِمْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 ولقد أرسلنا نُوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 وَإِن تُكذِّبُوا فَقَد كذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينٌ أَو لَم يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ مَا يُعِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 مثَلُ الَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِ الله أُولياءَ كَمثَلِ العَنكبوتِ اتَّخَذت بَيتاً وَإِن أُوهَنَ الْبُيوت لَبَيتُ العَنكبوتِ لَوَكَانوا يَعْلَمونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ وَهُوَ العَزيزُ الحكيم